يجاهد ببعض قواعد الإسلام مع خارج الله فلن ينسى بالإسلام الآن إذن الكاثر الأصل قد يكون جاهد وهنا هم السؤال الآن الرجل لم يسمع للإسلام فولا بسي محمد هذا عندنا نسمهم ساكر لكن كل هذا الرجل يوم القيامة خارج في جهنة حضير خارج لنسطرها ينسى لا لأولي الأناس كالله من سورة فطالة العلماء أخسام لبعث يتعلمها ماذا قالوا في هذا الذي هو الشاهد على الخطرات؟ ماذا قالوا عنهم؟ أينما آلهم؟ أما بعضهم فقال إلى النار وهؤلاء كما ترون المتابلين لأنهم يرون تحقيق العقل ويرون أن العقل هو السبيل الكاثل الذي فهذا قطعاً رأي النار السديد وخوض لما عن قالوا لهذا الخوض إنه هذا إلى النار تافت بالجنيا وتافت بالآخر فالقول الثاني <تصفيق> من قال أنهم لما لهم مثلا من أنك الحديث الثلاث الذين يستطلوا على طاعتهم من طاعتهم ثم أهلين هؤلاء كذلك أبو عبد الله أبو عبد الله قال كذلك من أبو عبد الله أنا في التميت بكر هذا الصريح الله وردت الحديث الذي السباة الحساسين على إذا نقول أول أنه في الناس الدنيا وناس في الناس الدنيا وناظ في الآخر وكفار في الدنيا وكفار في الدنيا. وجعلوا الآيات التي بنايدينا وما كنا معزلين قالوا في الدنيا معزلين في الشيوخ النسلين وجعلوا ما كنا معزلين حتى نبعث الرسول قالوا قوية الرسول بقوله عز وجل وما من أمة إلا أخذها فيها كل أمة يا أم في القضية عندهم القول الثاني من العلماء قالوا إلى الجنة هؤلاء قليل من, من الذين لا القول الثالث وهو حديث ثلاثة يحجون على الله ينتحنون يوما لا ينتحنون يوما هذا القول منسوب لأحمد وإن كان هذا القول الثالث منسوب لأحمد وهو من جنات هذا القول منسوب لأحمد على ورثة ثالثا هذا القول قال به الأشعري ونصره في كتابه مصالح النّين والغلبيين والطوى الذي رجحه كذلك الجمع رجحه أيضاً والمسألة مفروضة في طريق الزورين هذه المسألة أنا كنت قد ألف تيج صغير بمصطلح أنهم إلى النار قبل أن يثبت حديث الذين نحتجون على الله لأن ما سبق رجح الطوى فالآن هم من نحتجون على الله يوم الحساب. الآن بقي حاله يحتجوا على الله يوم القيامة فهون يذهبوا إلى الجنة لفطرتهم أم أنهم يمتحنوا يوم القيامة هناك الحديث القوي لأنهم يمتحنون يوم القيامة كيف يمتحنون يقال لهم يذهبوا إلى المعطين أطاعوا ودخلوا في الدنيا وإنهم يشيحون القضية قضية تقال الآن نحن ستتعاملنا في الدنيا ماذا نسميه؟ كفار الآن بعض الناس قال هل يوجد الآن ناس جاهلين؟ لا؟ في ما تمع محمد صلى الله عليه وسلم طبعاً بالحظم يقول بهذا القول لكن يقول يكفي أن يقام الحجة بما؟ الحجة المسافر عبد الكافر الأصلي باسم محمد إن يسمع أن هناك واحد اسمه محمد ونبي قال اصطامة فهمت؟ ولا ولا ولا ولا يطلب من في اقامة الحجة المناظرة وإثبات الأدلة وكذا لا, لا كافية تقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله بلغته أو بلغة العرب ومشان يسمها فهي حجة عند الله عبد الآن عمنا هذه القبيلة فالكافر الأصل إلي عراض واضح جاءه فأعرضه ولا تنكثل عن الله بالحزن لا بالحزن يرى الحقيقة اللي لا بد أن نتكلم يعني ما أريد أن يلقبية شائكة أنا عندي في ظني وهي قضية الكافر الأصل لو وصله أن رجل هناك تجاب يزعم أنه نبي اسمه محمد وكلنا يقول قامت التجارب لكن الحقيقة يعني تحتاجي دماغ الله سبحانه وتعالى والقضية غيظية ولا تعلم لا أحد الدنيا ما يشدونا في هذه الدنيا ما دورنا والقضية خلافية بيننا ولا ما ما ما يفهموني الآن القضية أخرى أن هذه قضية الآن هو الكفر الطاري اللي هو رجل أنا الآن الكفر الطارئ وهو الردة وهو أن ينقض عقد الانتزام بأنواع المكفرات البثيث بأن ما هو الكفر هو الكفر ماضي الإجراء الحكم الشرعي بالكفر بالطرق الثانية أولاً هل يجب أن ينقل إثبات اليوم ثانياً تحقيق الشروع ثالثاً انتزاء المواد إذا أول رجل مسلم كفر أدى بعمل عمل مكفر لا بد أن نثبت أنه قد عمل هذه الطرق المعروفة القانونية والشرعية في شرعنا بما تفسدنا بالطرق هذه قضية قانونية كما ترى قضية قضائية قضية قضاء الآن الشيء الثاني بعد إثبات التهمة ومن إثبات التهمة إنه نتحقق هذا الفعل الذي قام به أمر مكسر إذا إثبات التهمة بإثبات أصيا ثانياً بما إثبات أن العمل علينا أن نجرد أنه في خلاف في مسائل كثير والأعلام هذا مكفر غير مكفر واضح نريد أن نثبت إنه هذا عمل من أعمال الكفر الأكبر. هذه حسب القاضي في أمور مجمع عليها وفي أمور مختلفة ترجعها بخارج الآن وإذا اختلفوا فيها القضية هل يعود الآخر على الآخر بالتكفير؟ إجراء الحكم الشرعي لا ولا خده؟ الآن ما هي الشروط؟ شروط المعروفة نرد لكل مكلف يكون عاقل، ما يكون مجنون، ما يكون سكران واضح؟ الآن ما هي الموانع هنا القضية؟ <تصفيق> الان ما هي موانع الحق ما هي موانع الحق الكفر المطلق على المعين او كفر النوع على المعين ما هي الموانع هنا القول. <تصفيق> نتكلم في اليسير نؤجل لكم الشديد في اليوم القضاء نحن اخواني نبهنا الى بعضها عند كلامنا على علاقة الظاهر من الباطل. قلنا ان الظاهر هو معدر عن باطن ثمونة لكن لازم. فيها. الألم الألم. الألم قد يتخلف هذا التلازم لما والنواجب خير العلم هو قوة التلازم الان وقد تتخلف ماذا <تصفيق> اذا اذا تخلف احدهما دل على ان هذا العمل لم ينشأ من عامل نشأ بارادة اخرى مش من اراسته ولا من قوته بقوة أخرى. الآن العلم ضده ما هو؟ قسمين. قسمين. الجهد. لأن هذا حكم الله. لم يدعي أن هذا حكم الله. كان رجل ترك الصلاة ولم يدعي حكم الله. أو الحياة الثانية أن يظن أن هذا هو حكم الله. أن يظن أن هذا هو حكم الله. الحياة الثانية ليست نفسها. الآن قد يعمل رجل. الآن الإرادة لهذا العمل ممكن الإنسان إرادته تغير بماذا بالإكره واحد يكره إذا غاب قضيت الإرادة كلها غير موجودة فذلك دي واحد يكره على العمل ولم يقصد إرادته رابعا ممكن الإنسان يخطئ ولم يقصد العمل ويقع به عرابا لهذا العمل ممكن كما ضربنا الإنسان وهو إلا هذه الموانئ الأربعة في إلحاق عند أهل السنة والجماعة الجهل التأويل الإكرام عدم القرص هذه موانع على المعين بعد ثبوت السهمة وثبوت أن هذا العمل ممكن فرق. كل واحدة تحتاج إلى شرح وتحتاج إلى أدلة إلا إحنا فاهمين كيف نشأ والتقالية صحيحة أن هذا العمل لا يعبر عن الباطن ونحن نحكم على الباطن لكن لا نعرف الباطن إلا الظاهر كما عارفنا العرض بما بالآلة وكما عارفنا الجاسوسية مكسرة وغير غير بما بنا بقرائم الحق يكفي ونتابه إن شاء الله آه آه آه. عدم الخارج دامن كل واحد واحدة بعض الناس نحن نتبه انتباهات بعض الناس قد يظن ينتبهون هذه ليست كافية ما شرحنا شيء. بعض الناس قد يقول حين يقصد الكفر يعني واحد سبى الله ولم يخفض أن يكفض يكفض يكفض على مقصد الفعل لا على مقصد الكفر وهكذا التأوي علي كلامه يكرا علي كلامه ونفصلها إن شاء الله في التفاوة القادمة نسأل الله عز وجل وفقنا نحموا إياكم نفاعته رزاكم الله خير وبارك الله فيكم ولا تختثيرون حتى نخرج عن الموضوع نريد أن نتخلص منكم ومن ذا به خير إذا كنت الله ما هو المعنى الخامس ما هو؟ ما؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ والسلام على الله نسؤولك عن من نافع ورسول الله نسؤولك عن شفاء من كل ذاته خاطف الله دارة الله فيكم نبدأ بموانع الحكم على المعين بالكفر بعدها تبين أن هذا الكفر قلنا انه الطوق الصحوحة في هذا كل يوضع مقدور عليه انسان الذي نخبر عليه ونعرف حاله اما الغائب في مسائل اخرى او من يدخل في طائفة في مسائل اخرى نتسلم عنها ان شاء الله في العدد المتقادم او في الدروس القادم في على المعين معين او حكم على الطائفة قلنا اولا هذه الامور التي نهل عليه في حكم المعين اولا نهل في حكم والجمر بيستم هذه ثابت عليكم وهذه الوصول يتكون بشقلها أولا أن تكون مكسر أن يثبت أن هذا الزيار سأن وقد لا يكون مكسرا وقد يكون مكسرا والغلماء على خلاف في المسائل والمخواني وبعض الملماء يظبنا هذه المسائل المكسر المسائل المكسر وبعض أولينا يرى أن هذه مجمع عليها وحكذا فأن تكون مكسر أولا هذا الزيار أن يثبتها أثانياً أن يثبتوا على الحديث أن هذا العام المكثير قد اقترفه اقترثه إما بعمله. بعمله وإما بلسانه وإما باعتقاده وذاعتقاد كيف نعرفه من القول ومن شابه إذا حسن أشياء المكثير إذا يثبتهم الثانياً اللي هي تحقق الشلوط الشلوط التي يتقام على الإنسان ما هي يكون عاقل، ما يكون مجنون، ما يكون كبير مبارس ان يكون مسلم يعني لو رأينا كافرا مسديا يجد يده للصنم فده ممكن عليه وهناك امور تقام على المسلم والكافر كفد النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام مهاكره هذا فهمه انا انت فاهمه فيما نتكلم بعد ذلك ان شاء الله عن استئذان سريعا عليه لان المسائل كما ترى لكن نحن يجب ان نعلم ان المؤمن في كل واحد وهي قضيه اتجاه المعاملات لأنها مهمة في بحثنا على الحكم على المعيات المال الاول الذي يتلمنا عنه وهو الجهل الجهل عندما هناك جهل يؤذر بهنا و هناك جهل لا يؤذر بهنا عندنا نحن أصل الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول الله عليه وسلم هذا عندنا من جهلاً و جهل إذا جهلاً و إذا جهلاً و إذا جهلاً لهم كافر اتفقنا على هذه ولا لا يوجد أحد منه السنة يقول بأن هذا ربما انتمب عن سكيله إذا جهل هي بالتوحيد و قد ذكر عبد النقيم عليه رحمة الله أن بعض الشذائر من أهل الجدع قالوا بأننا لم نكثره حتى تقام عليه اللي هي البيّنة المقيم عليه الحجة لكن حقيقة هو كافر قبل إقامة الحجة لكن السؤال الذي ذكرناه بعد ذلك هل نحكم على هذا المعين الذي هذا المعلم الذي علمنا أنه لا يعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذا رجل هل يجبه أنه من نار وقال علمنا أنه خافر هنا المسألة علمنا أن لا نزل لأنه من نار وأنه من الجنة ولكل إلى ربه بحالته نسأل عقضية با فأما هو بالنسبة إلينا كافر هذا كيف تكون عليه الحجات؟ بالبلغ بس أنه في مهاج رب يجب أن نعمل هذه صفاته لا إله إلا الله وأن هناك محمد وقف من قبل الله بس من بلاد وعنش أكواني فإذا كان هذا التمت في داخل طائفة من ذكرت إذا كان في داخل طائفة دات شوكا وقوة فإنه يكفيه البلاد العام إيش البلاد العام بساما إلا قائد الجيش قائد للبلد بس أفهم تفلم فهذا الجهل إذن ليس مطلق الجهل الذي لا يكثر فيه عندنا الجهل بأصل الدين هذا لا يظهر في النطق أو بالنسبة إلىنا لا صنع إطلاع الكفر عليه. وثانياً، الآن عندما بجهل هذا أقر بأصل من أصول الدين أقر بأصل الدين فمن ثم بعد ذلك جهل بعض قواعد التي تستلزمها أو بعض الأمور التي تستلزمها أصل الدين؟ مثال. الان هذا الجاهل اللي هو جاهلش باصل الدين بغير اصل الدين سوى اصل الدين وهو من يتعنقات ونوازم ومقتبليات باصل الدين اي اي اعمل لا نفرق هنا لا تفرق بعض الناس قال لا نعذروا بالاصول ولا نعذروا بالفرور ولا يذكروا لنا بارسة لو لنا ان الاصول هي المسائل العقدية فهل وجد من الصحاب من جاهل بعض العقائد واخترفوا فيها نعم خلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في رؤية النبي ربه العقدي العقدي. عقدي. ولا مسألة عقيدة ولا مسألة عق مسألة عقيدة وما يقتضى من الصحابة فإن الله لا يقتضي سهل هو ضابط الفروع والأصول لا يوجد ضابط بين الفروع والأصول وشيخه لا يوجد فإذا ما تفرع بعد ذلك من أصل الدين من قراءة أمور وأحكام شرعية جهل المرء فإنه يعرض فيها عند الله سبحانه وتعالى ما هو ضابط الآن جهل حتى الجهل ليس له طابية لانو احنا احنا في الدين في كفر اسمه كفر, كفر. عارف. لا كفر اعراض هذا الكفر اعراض ما معنى انه اعرض عن تعلم الحق بلاذا اعرض عن اصل الدين فمستفق من علي لكن اعرض عن تعلم بعض بوازمة صبيات قصمة الدين بعض معان عبادة الدافة انه هو الحقبية ولكن هذه المسألة لا يمكن ان نضبطها من كل فرد على عينه علمهن وفرانه اعرض عن التعلم مواجهو الزنف لان انت لبنا لا تؤذره لك في الحقيقة يكون معذور ولبنا انت به الأخوان ولبنا تكون انت قد عذرته في غير معذور فالقضيلة هنا علينا ان لا تصبح لدينا مهيمة رئيسية لحيث قوارب حديدية ينزل عليها كل الناس والناس كلهم يتدقين عليها لانه لا باب فالحادة بابة قلبية ولا يمكن ان تعرف برصواتك وهمش أخواني لن نوصل يقول الامة كما قال بعضهم ان الامة الان عارض وانت عنهم يجيل فهي كافر هل, ما يز... هل ما يز... من أدرك ان هذا فلان معذور او غير معذور انه اعرب او لم يعرب انه ادوء اللي اعلم يدره هذه نسألة مهمة فاذا رجل اقترت عمل من الاعمال هل من الاعمال التي التي هي كبر عندنا من اعمال الكفر ومن اقوال الكفر قالها هذا الرجل الجهلا بانها من دين الله عز وجل وحيث الحقيقة من دين الله اقترت امرا من اركان الدين الذي يتركه يؤدي الى الكفر فهذا الممر في هذا المسائل وقد جاهل حكم الله فيها هل يكفر؟ انا الصريحة من اهل السنة غير الخوارج وغير المتنزلة المتنزلة في قضية العقل انه هو لد يحسن ويقفر والخوارج لا يرون الجهل وهم اجهل الناس في مسائل كثيرة من امور الدين ولو كفر المرء بما يعتقده لكي يكفرهم لانه لم يكفر الناس لانه لم يكفر الناس بما يعتقلهم ولا نجدهم باعتقاداتهم نحن نكفر الناس بما بما نعتقد نحن بمعنى لو جاء رجل وقال انا اكثر بهذا السائد رجل من اصحاب البدع كفر بمسألة من المسائل وقال انا اكثر الناس بها ثم وقع فيها وهو عند اهل السنة هذه المسألة جاء المكثر هل يكثره لا يكثره ثم مسألة اخرى رجل جاءنا فهل التكثير حق شخص ولا حق الله التكثير حق الله ما يجرد لما ان ننتقل له بان يكثره بخلال من على وجهه يجرد لك ان تهده اصطف على اجه ما اتدى عليكم فاتدو على اجه ما اتدى عليكم لكن التكفير مش اتداء اتداء على الله حق الله فالله هو الذي يقرر ما من الله كفر من الطيب طيب معشنا اتكفرتنا فمن حق ما عليك ان نرد الاسداد وان نقول عنك كافر هذا ما يجوز والله يسمع هذا حق الله عز وجل فيرجى الى الاصول فنحن نكثر بناها بقواعدنا لا بقواعد الاخرين فراء هم لن يكثروا ونحن نكثر فنكثر لا نفتد بما يقوله و... او هم لا يكثروا او هم يكثروا او هم لا يكثرهم بمعنى لو انا خارج اجازها موزنة هل يكثرهم احنا لا. على عمارنا على قلائل ايه؟ لا ايه رسول الله لاننا ينبغي ان نستدعي الحق اهل الركان في كل الارض مع جميع البشر وان تعدوه على الحق لا تفقاتاتهم الان ما هي الاذنة عند السنة او بعض الاذنة على ان الجان ببعض خواعد الدين وبعض مسائل الدين وبعض احكام الدين ومنها التي هي الأتقادية أو القولية أو العملية وهي أعمال مكثرة أعمال مكثرة ومع ذلك لا نكثرهم بها إذا جهلوا هذا الحكم ما هي على هذا ما هي على أن الجهل عارض معوارض مع التكفير أول ما أدع من الموانا الموانا القرآنية قول الحواليين هل يستطيع ربك أن ينزل عليهم ما من السماء؟ فهل ترون في هذا الكلام تشتيش في قدرة الله عز وجل؟ لكن الله تحضره أن ما عنه تعالى وما هو متحورياً. إذا هم شككوا في قدرة الله، وهذا المسألة كما ترون. من حق الله عز وجل الذي لمن أنكر قدرة الله المطمئن كاملاً للشأن لكل شيء منه والصمدات ما تصره أو تلبوجها فيها. الآن نسأل أخرى كذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أربعاً لم يعمل في حياته خيراً قط. ترى جهني عن المعاصي. فلما ناسمه الصلاة، لما ناسف هذا الرجل لأهله إذا أنا نفّه، أهل كونه حتى لا يجمعني الله. لا، فإن فأنكم إذا رأتموني لا يجمعني الله، لأنه لا يستطيع أن يجمعني. فمن ما هي؟ قدر الله عليه. لا تعطي من هذا ولا تعطيه واحداً. فما شكل من هذا؟ لأن قدر الله عليه. وما عظمه الله بهذا بل في الحديث ثبت أن الله قد غفر له لإحسانه الظلم من الله سبحانه وتعالى وخوفه من الرحيم وضعنا قادر أن يجمعه سواء كان في البحر في بطون السباة في سبحانه وتعالى فعلم قدرته سبحانه وكما ترون هذه لا كفر لو أن ربنا في قدرة الله سبحانه وتعالى فالميا هو الجن وفاة البحر إلا بعض العلماء يضرب ذات أمواط لكن الحقيقة يعني إننا عليها كلام شديد في ذات أمواط فأيس مثل كلامنا على قضية حاضرنا ايضا تعبارنا ظنها انها من هي الخصائص وظنها من التي لا تدخل في القواعد والذي سيكون رأينا ان عملية حاضر هي داخلة في قواعد الشريعة وليست هي من الامر التي خارج نطاق قواعد الشريعة فذلك ذات الناس الحقيقة اذا عربتم يتوسع بها قليلا نبين ما اعتقله في هذه المسلمة لي عن المسلمين الصحاب السنفة سنجدد وعلى قيم المشركين يعلقون سيافهم على شجرهم نعم؟ مروا على قاموا يعلقون سيافهم أمواط ايش مرت أمواط؟ لا أمواط اللي يبتعيقها ما كنت يبتعيقها مناواط الشيء طبعا؟ الذي يعلق عليها وذلك بسنة العيدة مناواط لهم حكم يعلق عليها ثلاث أمواط هؤلاء المشركون كانوا يعلقون صلوفهم من أجل أن يحصل في صلوفهم وأعتادهم أسلحتهم البركة وعلقوها على بعض الأشجار يعتقدون فيها رطوبة. فما رأى هؤلاء الصحابي رضي الله تعالى عنهم هؤلاء المسلمين الجدد من, من الصحابي رضي الله تعالى عنهم على هؤلاء القوم؟ فدع النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لهم ذات أنواع كما لها ذات أنواع. فما هو؟ فالمسيح صلى الله عليه وسلم قال إنكم وقعت في مواقع من كان قبلكم يجعل لهم آلها يهتم اله فهم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا حالهم انهم طلبوا الشرك طلبوا الكفر حدا منتشر في اذهان الناس وهذا المستقر او هذا ظاهر الامر ظاهر الحديث او كان يتبادر الى الذهن سريعا ان هؤلاء قام طلبوا ان يكفروا بالله كما طلب الاغوام السابقين هذه هجشيشه بها مع الله سبحانه وتعالى هذا الحديث ثم تركوا هؤلاء الصحابين ربما احتجوا به صدعاً أولاً على تعظيم مسألة الشرك وعلى أن التبرك احتجوا به كذلك العلماء على أن التبرك في الأماكن التي لا يجب استبرك فيها شرك واعتقاض أماكن فيها النفع والضرر تأخذ الناس في القبور وفي الأشجار وفي أماكن أنها تنفع وتدرك من أعطاق بعض الظلام المسلمين المتسبين إلى الإسلام فإنهم يقولون أن هذا ينفع واجرك الاتجاه إلى القبور والأشجار والحجارة وما شابه ذلك وكل هؤلاء فوائد في هذا الحديث. لكن السؤال باب العلماء جعله صدق على أننا علينا أن نستقبل من وجهه. فهؤلاء حديثوا عن الإسلام وجاهين بتوعد الإسلام. هذا لا جوهرة المسألة. لهم وجه، لكن لهم وجه في هذا الكلام وقرههم عليه وهم كبار من الكبار من أمتنا. لكن الذي يعتقد أن المسألة ليست على هذا الوجه كيف ما هو وجهه بعينه؟ ما هو وجه ذاتي اماه عليكم السلام عليكم بنتكلم عندنا اولا انات بالتحميل لها الان هل اولا هل نشرع هل شرع الشارع في اماكن التبرك نعم نعم نعم نعم. المسجد الحرام المسجد الاقصى اماكن التبرك يتخذ من مقام إبراهي صلى أن يجعل هذا المكان أن يجعل فيه الله الزلل والدعاء فيه مبارك فإذن في أعرف أماكن أماكن جعلت وأوقات جعلت في أماكن مباركة والأعمال فيها مباركة الآن الزبح والمحر في أوقات الحج الزبح والمحر في أوقات الحج إذن أن يجعل انتبه لهذه الطاضية أن يجعل فيها بأنها مباركة بأن يستفيد من هذا المكان أولى الزمان صحيح؟ إذا أمني الآن القرآن المرء يتبرك به ويستشفي به وبعض الصحابة استشفوا به كانوا لك كما وضع بعض الصحابة يدهوا على المذيظة واليستليم فقرأ القرآن في بريئة إذا هناك آماكن شععت من الناس أن يتبركوا بها أن يتبركوا بها لكن هناك انواع ديال التبرك غير التبرك غير المشروعه راه يتبرك في اماكن ديال الشارع في البركه بالدعاء او القبر او العبادة او الحج اليها او الانهار عندها العباده مثل سيده او ماشي الاماكن اعياد المشركين وما غيرها اذا نقطه مهمه ان التبرك فيه قسمين تبرك مشروع التبرك يجيب وغيرك ذا بالشريعة التبرك المجيب دي حسب لقد يصنع البدر في الكفا لقد يكون ماصر من الماصر و... اذا التبرك هل يبقى كل واحد وهو الشرط التبرك واحد يتبرك بيه عمل مرعمال لما التبرك معالك معالي كثيرة خالي يقولك انت تبرك من العالم كيف تبركك كبير؟ انت انت تبرطت من الصالحين ما هو تبرطت بهم تبعا تبتخذهم الجعاء والمصاحبة واضح ومجالفتهم فهذا التبرط التبرط الان من مقال البرحيل المسلمة هو عصران تصليه لك انت تبرط بهم تصليه لك فالتبرط ليس على درجة واحدة وليس حكمه واحد ولا شيء، بل هو حكمه مشروع ومجموع والمجموع كذلك مرحب هذا يا لو انسان جاء لا بس إلا يريد أن نفصنا بحر مهم ثانيا الآن ما هو ضابط المشروع وغير المشروع هو ايدي الشارع ضابط المشروع وغير المشروع ايدي الشارع صحيح؟ ضابط المشروع غير المشروع في الشارع الشارع عرفنا هذا مكان مبارك من هذا النظر نعرض نبيه ماذا بأنه لا نقصد العبادة ولا نقصد هو بالبركاتة الآن عمر لو أن رجلا النساء من من الحق الذي يدعى للتدارك المشهور الشعر وهو المعرض والنبي للذنب صلى الله عليه وسلم فلو أن إنسان جاء وساء للنشرق عنه يشرق وعلى الله أي سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اجعل لنا هذا المكان يحصل به البركة او عن هذا المكان تحصل به البركة فاذا لما ان نتعبد عنده فهل في هذا السؤال يدفع لا كفرنا لكفرنا امر كفرنا بهذا السؤال لكفرنا امر عندما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذت من مقام ابراهيم صلى فقد طالب ان يؤذن لهم بالصلاة لبركتها بهذا العمل في هذا المكان اذا الان طلب إحنا عندنا قاعدة من طلب الكفر كفر من ساء له بعمل نعمان ساء من ساء عالم يعني من كفر قبل ان يتعلمه بمجرد ان أن ساء طلبه كفر بعمله أو ليست سكته أو به الصحابة جاءوا إلى مشهد هؤلاء المسلمين حديث العهد جاءوا قالوا قالوا اجعل لنا هذا المكان مباركا في الأماكن يا هل في عبد احمد ابو كفر لا متى يعمل كفرما يذهب اليه ويتبرك بالتبرك الذي يصل الى مدارس كفرناح في التمارك المريميه كفر كله والتبرك المذيون مراكز هناك مدرسه كفر الشيخ وهناك مكتبه العاصره لو انهم سالما ما وهم امكان الذهاب اذا لكم ذهب الى الصف يدعو الله ظنا عن أن, ان عند الكفر تحصل البركة بقبول الدعاء هل لا يتفض لكن لو ذهد ليدعو صاحب القرى يتفض لو أن الإنسان اعتقد في هذا المكان مكان مبارك لصلب الدعاء كما اعتقد كثير من الناس قريما لبعض الفقهاء جواب الدعاء باستحباب الدعاء عند قبل الرسول الله الله رسول الله ماذا يمكن أن يدعو عليهم الدعاء عند قبل رسول الله ما شباب لأنه لا تتنهوا ذلك جعلوا مجتمة اكراها لكن انا دعوه شركا لكن لو أنه لو ذهد الى مكان ليس جدل صاحبه يضحب عمل قفل فإن اتبارك اقتار ما أردت أن يبين لكم اتبارك على مرتبة واحدة لكنه مراتب فهذا هذا الفئل لما جاء إنسان وقال من الصحابة قال يا رسول الله نريد منك إذنه شرعيا أن نعمل هذا العام يكون هذا مباركا من الله قال عن البركة أصل قدري أولا أصل قدري ثم يحصل عن ذلك بلاة الشارع عليها إلا بالأمور الشرعية كالقرآن يعني لما أجل كان فيه البركة الآن هل قبل ورود النبي المصطفى هل قبل ورود الشارع كان مقام إبراهيم مباركا؟ نعم هل ما اجبرقص قبل ورود الشارع مبارك؟ فهو أمر خطي مبارك. ثم جاء الشارع للدولة عليه واستجابه بما وافق الشارع للدولة. ورحى القطيع. إذا لما جاء هؤلاء القوم قال النبي كما قال عمر لماذا ميتة تتخذ مشروع هذا التخمين مقام إبراهيم المصطفى. أدم منهم. الشارع جاء بريضان صار مشروع. لما جاءوا قالوا اجعلنا هذا المكان مكان مبارك نعمق فيها سياسا لتحصل بها البركة هارف للطلب الإذن بهذا العمل هذا العمل, العمل في وصله ليس مكسر انطلبين لمن له الحق في التشريع ومن له الحق في وضع البركة ونجاها فهم لن يتفروا ولن يتفروا كبراء انا النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كما قلتهم اجعلنا الهن كما لهم اهلها لأن بأن الذين يتبركون بالأمور غير المشروع عادة يعتقد في ذاتها النفر والضرر أن المتلم الذي يتبرك من مكان المشروع فورتات يتبرك بما يتبرك بإبن الشارع بإبن الشارع فالشارع قاله يتبرك بالقرآن وقع به فوأعتقد إبن الشارع فيه ويعتقد أنه في القرآن مثل والضرر من جهة نفسه لكن بإبن الشارع له فهؤلاء الذين قالوا هذا الطلاب اجعلنا اجعل الان معظم هل ما قالوا لهذه الشجرة لأمنا معلمة فيها البركة في, في دور الجاهلية او يظهر كان عندها بعض حركات الجن ومشارها ذلك لا بهم هذه القرية فهو جزء من التأليخ التبرط جدء من التأخذ يكون تأليها جدئيا هو المعصية والمقروح والشرك الأكبر وقد يكون ماذا؟ تأليها كليا وهو الكبر بهذا التبردته فإذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتم وقعتم في وقعت في الأوال من قولكم اتخذوا دعلمة آلهة إذن هم أرادوا هذا وقعوا في المعصية لكن المرتبة هذه المرتبة التي لم يجدوا الشرع لها انطلقوا أن تكون مباركا فهنتم هذه القضية إذن ذات الناس بالحقيقة ليس اتفردتهم الآن كلام العلماء حين مثل الصحيح بعد ذلك ما هو كلام المشايخ إنه عليهم رحمة الله عندما قالوا وَلَوْ أَنَّ الصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ تَبَرَّكُوا بِهَا بعد قوله صلى الله عليه وسلم من هذه اتخاذ آية من دين الله نحن إذن ماذا؟ كأشركوا أشركوا بحسب فرقة الشركة التي يشركوا بها وهذه أكوان؟ فلذلك أنا لا أظن أن هذا الحديث قال لا يوجد ما احتجاج عام بتأهد أن نستاذقين به وأسأل الله أن أكون مرفقاً فيها. هذا الكلام أقولها منها قرأته في مكان لكن بقراسة هذه الحالة يستمر هذه الصورة جليا لهذا الموضوع فأسأل الله عز وجل أن يكون محفقا لهذا وهو إن شاء الله مما تركه الأوائل لأمساء الأصادر الأورشاء <تصفيق> إذا الجهل ثم أمثل كثيرا حقيقة وهو من ضارة قوله سبحانه وتعالى لا يثلك قوله السنة فهارد من الجهلة وهذا أخوان ربن الجهلة سهلا مما يستطيع وساعر يتعلق من الله وجهد. إذا ما هو من الله سبحانه وتعالى؟ إذا الجهل ما من وانة سفكين. بقيت الحقيقة لابد أن ندخل في لمار المسائل، وهي بعض المسائل التي واضح قبائل الجهل أدل كثيرة موجودة عند أهل السنة في هذا الموضوع. إن الآن دخل في أئمة الدعوة النجديا بعض وأئمة الدعوة النجديا جاءوا يرون جاءوا رونا الجهل ما من وانة سفكين. بتبغى إن إنه الإنسان إذا نعني العين فصار جالي هلان هذه الأطلبة قدرية لكن حقيقة القدر لا يستجي به القدر لا يستجي به هذا الشرائع فالله عاقبه علمه ومن عاله العين طيب ولا علم الله فيه خير فيه خيرا لا أسمعه مما نأسمعه هنا الذي لم يبعث إله الوحي الآن أبنى قوله سبحانه وتعالى هم أهداهم لا يسمعون بها يسبب قوله لا يسمعونك لهم أعرضين عن التعلم فهم اعرموا عن استعدهم فلو جلسوا ليتعلموا ما استفادوا وليس من قبل الاحتجال ان الله قادر معاقبهم بان معهم لأقوضة باطن بعض المثل داونا الزيارة ان الجهر بيصد جهر والحقيقة يعني هذا كلام الاوائل كلهم على ثلاثه من تيميئ رحمه الله من تقير من كثير تفسير ابن حزم عليه رحمه الله في الاحكام وهكذا كلهم يرون اما الجهر معنا من وانا التكفير الآن سؤال نطرحه في هذا الموضوع وهو أضداد القبور أضداد القبور هل هذا مسألة خطيرة الذين يأتون الكبور ويجدون عندها ويستريتون بها ويطلبونها وهؤلاء هل هؤلاء معرضون لجاهلاً قبل أن أتكلم على هذه النقطة نريد أن نرى أن الجهل ليس حالة معيلة وقائد معيلة لكل الناس إنسان ومنطقة وزمان بمعنى أن الرجل ربنا يكون في البادية فحالة الجهل تتسل له بمقدار برده عن أهم العلم وهذا يا أخوان الآن دولة ينتشر فيها سلطان يشهر أمر من